وَإِذَا طَلَقْتُنَّ سَائِفَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيْنَكِ إِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَذِّبِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة